وآله الطيبين الطاهرين بعد الفراغ عن تعيين القبلة وصل الكلام إلى طرق إثبات القبلة وهنا نتعرض إلى أمورين الأمر الأول ذكر سيدنا قدس سره في الجزء الحادي عشر صفحة أربعمائة وأربعة وثلاثين أن المستفادة من معتبره محمد بن مسلم يجزي, يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة باب ستة من أبواب القبلة حديث واحد أن المستفاد من هذه الرواية عرفان أن التحري حجه في فرض عدم إمكان تحصيل العلم <تصفيق> لا عدم العلم وان كان ظهور البدوي للروايه ان التحري مجزي بمجرد عدم العلم حيث قال اذا لم يعلم ولكن افاد قدس سره ان الظاهر من هذا تركيب عند اهل العرف ان المعلق عليه ليس عدم العلم بل عدم امكان تحصيل العلم وبالتالي اذا امكنه ان يحصل العلم بالقبلة إما عن طريق استقبال قرص الشمس في بعض أيام السنة أو عن طريق استدبار الجدى في بعض مواطن العراق مثلا فيتعين عليه ذلك وإنما, وإنما يبني على التحري في فرض عدم إمكان تحصيل العلم والمقصود بالتحري الأخذ بالإحتمال الأحرى بعد الفحص فإن المكلف إذا فحاص فرأى أن احتمال القبلة في جهة أحرى يعني أقرب إلى الواقع من الجهة الأخرى فهو من التحري الذي يجزي عند عدم إمكان تحصيل القبلة ولكن تارتان يكون تحصيل العلم بالقبلة أمرا ميسورا بلا أي مؤونة كما لو فرضنا فرضنا أنه لا يكلفه العلم بالقبلة سوى أن يرفع رأسه وينظر إلى الجدي فيجعله عن يمينه أو عن شماله أو في قفاه حسب اختلاف مواطن العراق في ذلك ففي مثل هذا الفارض أي مما كان تحصيل العلم بالقبلة أمرا لا يحتاج أي مؤناه نعم نقول إن قوله يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم منصرف عن هذا الفارض لأنه في هذا الفارض يعد عرفا ممن يعلم لا ممن لا يعلم إذ لو اعتذر بأنني لا أعلم هل قفيا تعلم وأنت ليس بينك وبين معرفة القبله إلا أن ترفع رأسك وأما في فارض أن تحصيل العلم بالقبلة أمر ممكن ولكنه يحتاج إلى مؤونتين كأن يراجع خطوط الطول والعارض ويرى أن موقعه بالنسبة إلى مكة في اي نقطتين وكم درجه يبعد عن خط الاستواء واشباه ذلك فتحصيل العلم بالقبله وان كان ممكنان في هذا الفارض الا انه لا دليل على رفع اليد عن اطلاق الروايه يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم أين وجه القبلة في شمولها لمثلي هذا الفارض وبعبارة أخرى ظاهر سياق الرواية أنها في مقام تسهيل والتوسعه على المكلف ومقتضى ورودها في هذا المقام أنه يجزيه التحري حتى مع إمكان تحصيل العلم بالقبلة إذا كان ذلك متوقفا على مؤناه بحيث لا يعد عرفا ممن يعلم شي تقول سيدنا نطفي وما شربت شاي اليوم لا مجربة. ها الله التحري موضوع العجز شو موضوع الهجز التحري موضوع الأخذ بالاحتمال الأحرى موضوع أخذ بالإحتمال. أحرى يعني عند عدم العلم وعند العجز, العجز. من اين هذا حتى السيد الخوي ما استدل بها سيد الخوي يعني التركيب التركيب ظاهر عرفا ولا ما قال عنوان التحري كيف من اي من من اين هذا من قاموس المحيط من من لسان العرب تحري يعني الاخذ بالاحتمال الاحرى يجزي التحري ان تتحرى يعني انت من تعلم عاجز عن تحصيل العلم هو هذا من اين من عجز عن من استغفر الله لا حاشاك حاشاك تحرى يعني اذا لم يعلم مو اذا عاجز اذا لم يعلم يقال له متحرر مو اذا عجز عن تحصيل العلم انا مغير غير عالم فتحريتك الوصول طريق الوصول أحسن احسن طريق لا التحرى الأخذ بالاحتمال الأحرام مو طريق الوصول للعلم العلم يصير التعليق غلط في الروايه تحرى يعني تحرى يعني شنو تحرى تحرى, تحرى لا تتعدى متتعدى تحرى لا تحرى مو هذا فعل لازم مو فعل متعدي تحرى التحري اذا لم يعلم هذا واذا اذا عجيز داير حاشاك حاشاك دائما, حاشاً حاشاً دائماً على الانصراف الجديد نعم دائما, دائماً يتنافم على حتى لو امكن العلم والتحري يجي انا حتى لو أنا اقدر ارفع راسي وخليني على الجدي يقال لي ان انا ما نعالم اخذت بالتحري مع هذه يعني مثلا حتى بالاحكام الامتنانية الكلام والكلام يعني الفحص من أحواليك أحواليك يعني الاخذ بالاحتمال الاحرى هذا المراد بالتحقق يعني يفحص الفحص ما يصل اليه هذا هو في النتيجة نتيجة أنه أي شيء أي أي احتمال يصل إليه بفحصه سواء كان صحيح أو لا فهو مزيف. لا ليس لا. الكلام في هذا الكلام هل في فرض عدم العلم أو في فرض العاجز ندري معنى التحري هذا. <تصفيق> <تصفيق> حتى لو كان قال غير عالم كما في صحيح الزوراء صحيح الزرارة. كان كان زا يستطيع كما في الرواية أنه في أدنى اتفاق يعرف الطهارة قال ما تعلم جر قصت الطهارة لخطف الصلاة. فهذا انه ينطبق حتى لو كان في بنا خفيفه الاصل يجري ويقال غير عانه عرفا لا. عرفا يقال حتى في مورد صحيح الزراره الكلام الكلام حتى في مورد صحيح الزراره الكلام الكلام ما لم تكن قرينه داخليه العرف يقول انت عاد. واحد انه لو نظر في ثوبه لرى الدم لو نظر ما يريد انظر صالة الطهارة عالم. هذا عرفان قال انت كيف عالم لأنه لان, لأن, لأن حصولك على الطهارة لا يتوقف على شيء سوى النظار ولا يعد النظر بنظر العرفي جهلا مجهل تعالم بل قل هذا الاستعمال لأولى القرينة الداخلية نعم وإلا لقلنا فيه نفس الشيء وهذا كلام المحقق النائني أيضا في, في ذلك ذا في البحث نفس كلامه وكلام النائني في ذلك البحث نعم؟ الأمر الثاني التحري <تصفيق> نوع من البحث ندري ما الكلام في مفهوم التحري يا سيدنا الكلام أن الرواية عندما قالت يجزين ناظر لفرض العجز عن تحصيل العلم أو ناظر لمجرد عدم العلم معنى التحري ندري عنه الإجزاء ندري عنه هذا هو إذا لم يعلم قال الإمام إذا لم يعلم يعني إذا لم يمكنه العلم لو لا الآن نجاهد فيجزين التحري الامر الثاني كما ان التحري انما يجزي في طول عدم العلم ايضا في طول الامارات المفيده للعلم التعبدي فالتحري في طول عدم العلم وجدانا او تعبدان والسر في ذلك ان ظاهر عدم العلم في الرواية يعني عدم الحجه يجزي التحري أبدا إذا لم يكن لديك حجة على القبلة لا أن لعنوان العلم موضوعيتان فلو كان يمكنه معرفه القبله بقبور المسلمين او محاريبهم فان التحري في مثل هذا الفارض محل اشكال في الاعتماد عليه يعني الامر الثالث افاد سيدنا صفحه اربعمائه واربعه وثلاثين أن الإمارات الظنية كالمحاريب والقبور وقبر المعصوم عليه السلام خاصة بفرض عدم إمكان تحصيل العلم ايضا فهي كالتحري من هذه الجهة والسر في ذلك أن دليلها لبيون وهو جريان سيرة المتشرعة في مقام تحصيل القبله على النظر إلى القبور والمحاريب، فبما أن دليلها السيرة وهو لبيون. يقتصر فيه على القدر المتيقان والقدر المتيقن من فرض عدم إمكان تحصيل العلم فلو أمكنه أن يحصل العلم عن طريق البوصل مثلا بحيث لو طبقها لحصل له القاطع والاطمئنان بالقبلة، فإن الاعتماد على مثل هذه الإمارات الظنية مشكلون. شو يقولوا في هذا الكلام؟ هو <تصفيق> يحصل. هو صحيح دليلها لبي، ما في كلام. دليلها هو السيرة، لا نختلف في ذلك. ما عندنا رواية دلت على العمل بهذه الأمور. دليلها السيرة لكن الكلام في شنو؟ في السيرة نفسها يعني هل قامت السيرة على العمل بمثلي هذه الامارات حتى مع امكان تحصيل العلم ام لا انت شنو يا متشرع انت اهل السيرة ها. يا سيدنا انت من اهل السيرة اهل انا هو قول يقطع جهات القبلة بالقبرة المحاربة أكثر انقطع بالبوصله صلوة خالف ترضو ما يقطع قطع قطعش ثاني ما يقطع إذا ما قطعش هل يأخذ بها مع أنه يمكنه تحصيل العلم أم لا ها. بسم الله الرحمن أحدها المعنى لا يأخذون بها لو لم تحصل العائل. سهلش. في توجه في توجه. نعم. لا يتفتتون في توقف يعني. نعم. المتشرعين لا يتفتتون إذا في توقف إنه أنا ما أحتاج على الأمار إلا أنه لا بد أن أحصل العائل ما بحاجة. نعم. شنو السيرة في البحرين؟ يعتمدون على القبور. آه. <تصفيق> <تصفيق> ما ولا يبعد جريان السيرة على الأخذ بمثل هذه الإمارات حتى مع فرض إمكان تحصيل العلم فهي وإن كانت دليلا لبيان إلا أن مجراها أوسع مما ذكره سيدنا قدسه سره <تصفيق> الأمر الرابع ماذا وجود العلم ما مو مع وجود العلم مو مع وجود العلم خلصنا مع إمكان مو مع وجود العلم يعني هل خبر الثقة حجه له حتى مع امكان تحصيله؟, تحصيله إذا سير عام نعم كلام هذي ميصير عقلائيه حتى تحتاج لامضا سيرة متشرعيه سيرة المتشرعيه هي بنفسها دليل ما توقف على الامضى كسيرة العقلائيه هل جرت سيرة متشرعيه على الأوساع أو ما جرت إن جرت على الأوساع خلصنا ما جرت على الأوساع يأتي كلامه أو مع الشك يأتي كلامه الأمر الرابع أفاد صاحب العروة سيد العروة قدس يسره أنه مع عدم إمكان العلم بالمحاذاة يعني محاذاة المصلي للقبلة يرجع للعلامات ولم يذكر في هذه المسألة ما هي العلامات ولكن في المسألة التي بعدها ذكرها وذكر منها شنو؟ الاعتماد على الجدي لا الجدي فان الجدي اسم البرج وهو احد الابراج والجدي اسمه كوكب وفرق العرب بين الكوكب والبرج فصغروا الكوكب عبروا عنه بالجدي مقابل الجدي الذي هو عبارة عن أحد البروج <تصفيق> فمفاد كلام صاحب العروه أنه يجوز الاعتماد على العلامات ومنها الجدي في فرض شنو عدم إمكان تحصيل العلم بالمحاذاه وأشكل عليه سيدنا قدس سروق ثلاثة اشكالات الاول ان الجدي في مورد اعتباره يفيد القاطع للظن، فليس هو من العلامات التي يرجع اليها عند عدم العلم بل هو مفيد للعلم كما في البلاد الواقعة شمال مكة فإنه في مثل هذه البلاد بمجرد أن يجعل الجدي فيه قفاه يقطع بأن القبلة شنو أماما فليس هو من العلامات الظنية كي يعني يجعل ترتب بينهما هذا اولا وثانيا على فرض كونه اماره ظنيه يا شيخ علي فلا دليل على اعتباره اصلا اذا بنعتبره على ظني اصلا ما في دليل على اعتباره لا دليل على اعتباره يعني على حجيتي اصلا لان الروايات الوارده فيه بين مرسل ومشتمل على المجاهيل وافضل روايه هي رواية محمد بن مسلم التي تعرض إليها سيدنا قدس سر صفحة أربعمائة وواحد وأربعين وقال في صفحة أربعمائة وثلاثة وأربعين من أن التعبير عنها بالموثقة في كثير من الكلمات أوهم أنها تامة السناد ولكن ليس الأمر كذلك لضعف طريق الشيخ إلى علي بن الحسد الطاطري بشنه ما هو الواسطة علي بن محمد بن الزبير القرشي حيث لم يرد فيه شنو توثيق إلا إذا قلنا بمبنى الشيخ الأستاذ قدس سر كبران وصغران من أن من كان من المعاريف فمعروفيته كاشف عن وثاقته وأن ابن الزبير باعتبارك أنه شيخا من شيوخ الإجازة أنه من المعاريف فهل يكفي سيدنا أن يكون من شيوخ الإجازة في جعله من المعاريف لا مبنى الصغرى الآن هل يكفي كونه من شيوخ الإجازة في عده من المعاريف وشيخ إجازة يعني عدة طرق يذكر اسمه فيها يعني إذا على كثير. <تصفح> نعم إذا كان إذا كان <تصفح> <تصفح> ما الشيخ إجازة, اجازه الطوسي اجازل اي النجاشي اجاز نقول وا يعني واقع وفي طريق اجازات متعدده علي بن محمد بن الزبير القرشي أل... من أكثر من هذا نعم <تصفح> <تصفح> من, أكثر من حقق المطلب يا شيخ جعفر شوف هذا شنو كم كم يعني كم ايه كم, ايه كم إيه كم نسبة الروايات التي وقع فيها مجيزا نسبه الأجلاء الذي أخذوا عن نعم إيه إذا كان هذا الكم يكشف عن كونه تشريفية أو حقيقية كم كم وارد زين المناقشة الثالثة على فرض أن الجدي إمارة معتبرة فليست علامة مضطردة لاختلاف الآفاق اذ ربما يكون الجدي يمينا شمالا في القفا في الأمام فليس علامة مضطردة إلا هذا الإشكال نفسه لا يرد على سيد العروة قدس سره لأنه صرح سيد العروقه قدس سره قال بانه منصوص في الجمله في نعم يعني في بعض الموارد ذكر نفس سيد العروقه قدس سره في المساله التاليه ان اماريه الجدي منصوصه في الجمله نعم خو. هذا تمام الكلام في الامر الرابع الامر الخامس الإمارات على تعيين القبلة إما حسية أو حدسية فأما الحدسية كالاعتماد على الحسابات الرياضية في معرفة موقع المصلي ومعرفة موقع مكة ثم معرفة النسبة بين الموقعين ففي مثل هذه الإمارة الحدسية لا دليل على اعتبارها في هذا المورد يعني مورد تعين القبلة والسر في ذلك ما ذكره فقهاؤنا قدست أسرارهم في بحث في بحث الهلال في بحث اثبات الهلال من ان لا لم يحرز جريان سيره العقلاء على العمل بالحادث في الامور الحسيه اي فيما يمكن ان ينال بالحس كتحديد هلال. هلال لم يعهد جريان سيرتهم على الاخذ بالحادث في مورد يكون الامر حسيان ويمكن تحصيله بالحس نعم جرت سيرتهم على الاعتماد على قول الطبيب وهو حدسي او قول المقوم الذي يقوم الارض او الدار وهو حدسيون لان هذه الموارد لا يمكن نيلها عادة شنو بالحس اما في موارد يمكن نيله عليكم السلام بالحس ومع ذلك جرت سيره منهم على الاعتماد على الحادث فهذا امر لم يحرز وبالتالي عليكم السلام وبالتالي <تصفيق> وبالتالي فحجية الامر الحدسي كالاعتماد على قول الفلكيين بما هو لا بما هو موجب للإطمئنان بما هو هو لا بما هو موجب للإطمئنان في تحديد الهلال مع إمكان الوصول إلى الأمر عن طريق الحس مشكلون كذلك الأمر في المقام فإن الاعتماد على الحسابات الرياضية في تعيين موطن القبلة مع إمكان تحصيله بالأمور الحسيه مشكلون هذا من ناحية الإمارات الحسية وأما الإمارات الحسية فقد ذكر أمثلة للإمارات الحسية كثيرة ومنها هذا أذكره حتى أنتم شوفوا بنظركم هذا حسي أو حسي ومنها الاعتماد على استقبال قرص الشمس في يوم معين فقد أفاد قدس سره صفحة أربعمائة أو سبعة وأربعين أن للشمس ميلا أعظم في يومين من السنة حيث أن الشمس تبتعد عن خط الاستواء إما شمالا وإما جنوبا بمقدار واحد وعشرين درجة لا لا عفوا <تصفيق> بمقدار 23 درجه ان الشمس تبتعد عن خط الاستواء بمقدار 23 درجه ومكه بعيده عن خط الاستواء بمقدار 21 درجه فمكه واقعة في جنوب واقعة في الوسط بين نقطة خط الاستواء ونقطة الميل الاعظم أي وصول الشمس إلى 23 درجة في بعدها عن خط الاستواء وخروج الشمس في مسيرتها من خط الاستواء إلى نقطة الميل الأعظم شمالاً ثم رجوعها الى خط الاستواء ثم خروجها من خط الاستواء الى الميل شنو جنوبا ثم عودها الى خط الاستواء تشكل سنه شمسيه وبهذه ال... وبهذه الحركه التي تشكل السنه الشمسيه تمر باربعه فصول وتسمى هذه الحركه بمنطقه البروج التي تتضمن اثنين عشر برجان فلأجل ذلك تبدأ هذه الدورة من خط الاستواء في أول يوم من برج الحمال ثم برج الثور ثم برج الجوزاء وبهذا تتم أشهر الربيع فتشكل هذه الحركه الى ان تصل الى الميل الاعظم شمالان تسعين يومان ثم في رجوعها الى شنو خط الاستواء تشكل برج السرطان ثم الاسد ثم السنبلات وهي اشهر الصيف تسعين يومان ثم من خط الاستواء الى الميل لكن إن الميل شنو جميل. جنوبان تقطع الميزان والعقرب والقوس وتسمى اشهر الخريف <تصفيق> ثم تعود الى خط الاستواء في تسعين يومان فتقطع الجدي هنا نسميه شنو جدي لاننا نريد البرج وليس الكوكب الجدي والدلو والحوت انت شنو برجك سيدنا لازم <تصفيق> <تصفيق> تعرف برجك <تصفيق> <تصفيق> حتى يكتشف شخصيتك ومعالم <تصفيق> <تصفيق> معالم... لا مو محرم هذا محرم مو برج <تصفيق> لازم يعرف برجك <تصفيق> من هذه البروج الاثني عشر تحدد شخصيتك بعد بعدين تستلم قيادة العالم لازم يعرفوا شخصيتك من الآن ها أه. أه. <تصفح <للأحزم> <تصفح> ولا سيد الخوي برج العقرب سيد الامام برج الثور سيدي السستاني برج الحمل انت من اي برج انت سيدنا برجك انت انا وياك, وياك. وهي اشهر الشتاء فالنتيجه ان البلد الذي سيقع اثناء حركة الشمس من خط الاستواء إلى الميل الأعظام سوف تكون الشمس مسامتة له في يوم من الأيام وبما أن ميل الشمس من خط الاستواء إلى الميل الأعظم شمالا يأخذ 23 درجة وبعد مكة عن خط الاستواء واحد وعشرين درجة إذن هناك يوم من الأيام تكون الشمس فيه شنو مسامتة لمكة بمعنى أنه ينعدم الظل في مكة في زوال ذلك اليوم وهو يومان في السنة اليوم الأول الثامن من الجوزاء سبع خرداد هذا أثناء شنو حركتها نحو الشمال واليوم الثاني هو ثلاثة وعشرين من السرطان يعني ثلاثة وعشرين تير في رجوعها إلى خط الاستواء فالشمس مسامدة لض... لنفس الكعبة في يومين من السنة بحيث ينعدم الظل في هذين اليومين فإذا استقبل المصلي اذا استقبل المصلي قرص الشمس في هذين اليومين بما يصادف وقت الزوال في مكه لانها انما تسامت الكعبه وقت الزوال ليس المهم الوقت في بلد المصلي المهم الوقت في شنو في مكه فاذا شخص المصلي ان الان هو وقت الزوال في مكه سيد الخوي يقول ولو عن طريق الإذاعة جباراً لولي يعتمد على الإذاعة فإذا شخص المصلي أن هذا الوقت هو وقت الزوال في مكة وأن هذا هو اليوم مثلا الثامن من الجوزاء أو اليوم الثالث والعشرين من السرطان واستقبل فيه شنو قرص الشمس فقد <تصفيق> استقبل الكعبه قطعان يقينان فهذه من الامارات المؤديه للقاطع وبالتالي فبما انها معتمده على مقدمات قريبه من الحس فهي شنو من الامارات الحسيه لل عادي الفعل شو الكلام سيدنا والحمد يوم. لله رب العالمين <تصفيق> سيدنا اذا هي نعم قريبة من قريبه من الحس تقول نعم نعم ولكنها قريبه من نعم <تصفيق> لا هي ما تتخلى ها يعني في كل سنة لا تتخلى اليوم لا تتخلى